قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا من سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم شجعون وجنوده بغيا وعدوا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 فاليوم نجيك ببذلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بن إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات